بسم الله الرحمن الرحيم ألف <الإفلام> را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوز الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمسعوا ويلحهم الأمل فسوف يعلمون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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الْمُتَّمِ لَهُ بِرَازِقِينَ فَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا قَضَاؤُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ له إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ فَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالَّذِينَ نَقَلَقْنَا هُمْ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْطَانٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ ثُمَّالَكَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ من, مِنْ حَمَأٍ مَّنْثُورٍ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 إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا طراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لطل باب منهم جزء مقسوم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 فأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مستنيا كبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالقين قال ومن يخنق من رحمة ربه إلا الطالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانبوحيت تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقِّ وإن السَّاعَةَ لآتية صفح الصَّفْحَ الجميل إن ربك هُوَ الخلاق العليم وَلَقَدْ آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تأذن عليهم واخبض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتبح بحمد ربك وكن من التاجدين واعبد ربك حتى يأسيك اليقين